that it وَأَنَّهُ مَنْ ذَكَرَ اسْمِهِ ۖ وَأَنَّا لَهُ مُنْزِلُونَ وَالَّذِينَ مِن قَوْمِهِم وكل كانوا عالمين <سؤال> إن شمال أَمَّن بِينا تَمَّنُ بُثُمَّ مَا